اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسالونك عن الامن ان امن فعن الله والرسول يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ إن تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ زادهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يثقون الذين يفون بقالات ومنهم رزقناهم من لَنَجْرِيَنَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَنِ اتَّبَعَكَ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَن ضَلَّ فَأَنْتَ هَادِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ كَمَا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَنْ عِيسَى إِلَّا يَمُوتُ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ قَتَنِي أَنَّ لَهُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ وَالرَّذَاةِ الشَّوْكَةُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِبَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُخْزِفَنَّ حَقًّا وَيُدْخِلَ إِلَى الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِن تَصْبِرُوا فَنُرَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي أُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَا نَجْعَلُ لَهُ مِنْ عِوَجٍ قَيِّمًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّ رَبَّكُم مِّن نُّعِيمٍ عَسَىٰ أَن يَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُقْهِرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ وَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُكُم بِالْأَقْدَانِ إِيُّهُ هَيْرَمُكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ آمِنِي مَعَهُمْ فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا فَأُلْقِيَ في, فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ تَضْرِبُهُ فَوْقَ الصَّدْرِ وَهُمْ مِنْ الْأَهْوَالِ مُشْفِقُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ يَدِ بِنْقَام ذَلِكُم فَذُوقُوا وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى لَنْ تَكُونُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فلا تولوا منه الابدا ومن يولهم يومئذ ظمره الا متحرفا لتبان او متحيزا الى فئه فقدا فقدا بِيَوْمٍ لَّا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَلَمْ تَكُنْ فَتَنُهُ إِلَّا ابْتِغَاءَ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا تَنفَّسَ مِنْ حَيَاةٍ إِلَّا بِإِذْنِ وَمَا وَلْيُبَالِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلْيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ مِنْ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِنْ تَكْتَشِفُوا فَقَدْ جَاءَ أَثْمُهُ وَإِنْ تَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ وَإِنْ تَنْصُرُوهُمْ فَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شِئْتُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا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 إِنَّ اللَّهَ اصْفَىٰ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أيها الَّذِينَ آمَنُوا وَاسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَتَقُوه فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب وَإِن كُنتُمْ قَلِيلًا مُّسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ فَخَافُوا أَن يَظْهَرَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاتٍ وَأَن يَذِلُّ بِنَصْرِهِ وَعَذَابًا وَرَزَقْنَاكُم مِّنَ الضَّبَاتِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الْأَمَانَةَ وَالْعَهْدَ وَحِينَ تَعْلَمُونَ واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فكنه تور وان الله مع الذين امنوا سَنُهَيِّئُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَكَ فِرْقَانًا وَيَكْسُوهُمْ ثِيَابًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَيَسْقُونَهُمْ رَحِيقًا مَنْثُورًا وَخَمْرًا كَاسِيًا وَيُمْقِنُ صِبْغُهُ وَإِذَا انْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو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 قالوا قد سمعنا لو نشاء وقلنا مثلها ذاء ان هذا الا اساطير الاولين وَإِنْ قَالُوا لَنَا مَا إِنْ كَانَ ذٰلِكَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ أَمْ تُنَزِّلُ علينا, عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ هُطْلَمًا وَمَا كان الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كان الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَلَئِن لَّمْ يَنصُرْهُمُ اللَّهُ لَيَغْلِبَنَّهُم وَمَن يَغْلِبْهُمْ لَا نَصِيرًا أُولِيَاءُ إِن أَوْلِيَاؤُهُم إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْغِيًا لِيُوقِنَ الْعَادِلِينَ كُنْتُمْ تَسْفِرُونَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصِرُّونَ عَلَى عَنْ كَبِيرًا فَسَيُنْفِقُونَ غَسَنًا مَّا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْبًا ثُمَّ يَغْلِبُونَ الذين كفروا اولى جهنم مما يشهون ليوم يظلم الله القدس من القوم بي ويجعل القدس بعضه على بعض فيضكمه جميعا سيجعله في جهنم لائكهم القاصرون قل الذين كفروا ان ياتيهم ما قد سلف وان يعودوا فقد نبثت سنة الاولين وَقَالَتْ نُونٌ فَتَلاَ تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الذِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَنَاهُ تَنَاهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا رِزْقُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ قُمْتُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ إِن كُنْتُمْ تقن جنان والله على كل شيء قدير ان امتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والمرقب اسفل منكم وَلَوْ ثَوَابَتْ لَخَسِرَتْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ يَقْضِي رَبُّهُ وَهُوَ أَمْرُهُ كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن وَلَّى عَن ذِكْرِنَا بَلِ إِنَّمَا لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن ذِكْرِنَا بَلْ هُنَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنِيعٌ عَلِيمٌ إِنِّي كَمُ اللَّهُ فِيمَا نَعْمِكَ قُلِ اللَّه وَلَوْ غَرَاكُمُ كَثِيرٌ لَّفَشِلْتُمْ وَهَتَنَجَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِن يُلْقُونَ إِلَيْكَ لَفَقِنْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُصَلِّلُونَ رِءَاهُمْ وَيَقَلَّلُكُمْ فِي أَعْيُنِ مَنْ يَقْضِي يَوْمَهُ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لقيتم فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي أُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن الله مع كالكذين خرجوا من ديارهم دارهم ورآهم والاء الناس ويصودون عن سبيل الله واللهم بما يعملون محصين وَإِنَّ دَنيانا لَمِنْ شَيْطَانٍ أَعْمَالُهُمْ وَظَالِمًا غَالِبًا لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّارِ وَإِنْ جَاءَ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ تَقَاعَسَا عَنِ الْمُنَاصَرَةِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَعْدٌ غَرَراءَ أُولَٰئِكَ بَيْنَهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَوْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ تُسَرُّ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ بِوُجُوهِهِمْ وَأَبْشَرَهُم بِوُعْدٍ حَسِينٍ لَّٰكِنَّ بَعْضَكُمْ قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ يَسْرُهُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِجُنُودٍ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ غَالِبٌ بِأَنَّ اللَّهَ مَا لَمْ يَسْمُرْهُ إِلَّا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِجُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ ذَرَّ الزَّوَالَ بِعِنْدِ اللَّهِ لَذِينَ تَفَرَّقَتْ فُئُومُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ كُنْتَ تَعْدُو بِهِمْ نَيْمَتُ بُنَ عَبْدُهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا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 اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاقَ وَلَا يَحْسَبَنَّ من الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَفَرَّجُونَ إِنَّهُ لَا يُحْجِزُهُمْ وَأَعِدُّ لَهُمْ مِنْ مَّصَاعِقَ يَكُونُ وَمِنَ الرِّبَا الْخَيْرُ يَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوٌّ وَاللَّهُ عَدُوٌّ وَآخِرُونَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَنْ يَعْلَمُ من وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَافْتَحْ إِلَيْكُمْ وَأَمِنْتُمْ لَا تَخْشَوْنَ وَإِن جَنَتْ فَلْيَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نريد ان يسبغوا فان حبك الله والذي ان يدك بنصره وبالؤم وانك بين طلب لَهُ انْفَقَتَ مَام فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا خَلَفَ بَيْنَ قُلُوبٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ مَاجِدٌ حَكِيمٌ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ يَدْعُو إِلَى صاروا بانهم قوم لا يطغون الان خص الله عني علم ان فيكم ضعفا فاني يت منكم اتوصى بدرتي يغيبني اتين وَإِن يَكُنْ عِنْدَكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ أَرْبَعَةَ أَبْنِ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّالِحِينَ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْحَابٌ حَتَّى يُثْنِيَ يريدون عرض الدنيا والله نريد الاخره والله عبيد حكيم لولا كتاب من الله لبقلم شك في ما اخنت علماء تَكُلُونَ مِنَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لمن فيه من ان ليكم من الاسرار يعلم الله ما في قلوبكم خيرن يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا, خيرا مما اخذ منكم ويوفر لكم والله غفور رحيم ان يريد خيانه فقد قال الله هم قوم فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا جاءوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا نفر والذين آوا نفر اولئك بعضهم اولياء وبعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُمْ مِنْ حِمَى وَلَا يَسْنُّونَ إِلَّا شَرًّا حَتَّىٰ إِذَا هَاجَرُوا وَإِنْ تَرَوْهُ صَرُوفَ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْكُمْ مِنْهُ مَا تُؤْمَرُونَ والله بما تعملون بصير والذين تقرب بعضهم اولياء بعض الا تفعلون فكنتم فتنه في الأرض وفساد كبير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 لِيَنَأَمُنُوا مِنْ بَعْدُ وَمَا جَرَى وَجَاءَ هَدَى مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَيَقُولُونَ أَرَى بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِن اللهم بكل شيء علم